قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمرا حتى تشهدون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمرا حتى تشهدون